ولم تلقى أنت جيت خطفان وعتيت بني عسد وعتيت غيرهم من جماعة مالك بن نويره ومن جماعة طلائحة بن خويلد لكن لم تلق مثل هؤلاء شدة وقوة وأنجهية وبحثا فخذ الاستعداد الكامل لملاقاتهم نعم ولهم بلاد واسعه فاذا قدمت فبادر الامر بنفسك تولى الامر بنفسك وتولى القياده بنفسك وتولى التخطيط للمعركه بنفسك نعم واستشر من معك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستبد بالراي وان كنت تراه صوابا لا شاور وعمرهم شورى بينهم شاور من معك من صحابة رسول الله فلهم فضلهم ولهم سابقتهم ولهم حظهم من الدراية والثقة وبعد النظر شاور نعم وأعرف وشت... وأست لهم فضلهم وأعرف لهم يعني لصحابه رسول الله فضلهم لا تعتبر <تصفيق> لا تعتبرهم كأي أحد من الجنود الذين دخلوا في الإسلام حديثا فعوائل لهم سابقة نعم فإذا لقيت القوم وأعد الأمور أترانها وأعد للأمور أترانها فإن أذفرك الله بهم فأياك والابقاء عليهم نعم أجهد على على جريهم واطلب مدر مدبيرة منهم وأحمل العسيره على السيف يعني نكل بهم فعمل هؤلاء عمل ليس بالسيف صح يعرفون صدق نبيا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن حملتهم العصبية والعنجهية الى ان يقولوا كذاب اليمامة يعرفون انه كذاب كذاب اليمامة خير صادق مضارفة نعم واحمل اسيرهم على السيد وهول فيهم القتل اكثر فيهم والقتل فذلك فيه تأذيب لل... للعامة او تأذيب للجميع نعم وحرقهم بالناد وياك ان تخالف امري وياك ان هاك ان تخالف الامر في سكر الصحابه وارفق بين ولا تحملهم ما يعجزون عنه ولا تعقل كنخوه وصر على بركه الله واذا عثرك الله فاشتد وقتك عليهم نعم ولما اتصل باهل اليمام مسير خالد اليهم بعد الذي بعد الذي سنى حي, حي لهم غالب وجدع له محكم بن طفيل سيدهم وهم أن يرجع إلى الإسلام ثم استمر على ضرارته وكان صديقا لزياد بن لبيض الأنساري فقال له خالد لو لقيت, لو لقيت إليه شيئا لو ألقيت إليه شيئا تكسره به فإنه سيدهم وطاعتهم بيده فبات إليه هذه الأبيان نعم قال رضي الله عنه قال لا نعم ووردت على محكم ووردت على محكم وقيل له هذا خالد في المسلمين قال رضي خالد أمرا وردينا غيره وما ينكر خالد أن يكون في بني عنيفة من تشرك في الأمر يقول له رضي خالد أمو وإن رضينا غيره وخالد ما ينكر أن في واحد من بني حنيف ومسلم أشرك في الأمر لا ينكره زيادة من أشركه من أشركه سفاحتهم وشلافهم الباطل وادعاهم الكاذب لا نعم وما ينكر خالد أن يكون في بني حنيفة من أشرك في الأمر فسيرى إن قدم علينا يلقى قوما ليس كمن لقي يعني بني حنيفة يقول أنه يلقى قوم ليس كمن لقي فيلقى قوم ليس كبني عسد يلقى قوم ليس كبني غففات يلقى قوم ليس كمن مع مالك بن نويره فبنو حنيفة أهل بحث وشدة وقتال نعم. ثم خطبهم فقال إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم فابذلوا نفوسكم دون صاحبكم إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم يقدمون أنفسهم على أميرهم وعلى المسؤول عنهم، فأنتم قدموا أنفسكم على مسلم، يعني دافعوا عنه وتميتو في سلامته وحفظه. نعم. وكان عمير بن ذيبي في أصحاب خالد ولم يكن من آل هجر، كان من آل ملها. نعم. فقال له خالد تقدم إلى قومك فكسرهم. تقدم إلى قومك فكسرهم. لا تقدم إلى قومك فكسرهم فأتاهم فقال يا أهل اليمام أضل خالد في المهاجرين والأنصار تركت القوم والله يخبا يعون على على على في فتح اليمن نعم قد قدم وتر من أسد وغثاء وأنتم في كففهم وأنتم في كففهم وأنتم فيها كففهم وقولهم لا قوة إلا بالله إلا نعم إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر نعم. وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت. على الموت وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالعدد لستم والقوم سواء الإسلام مقبل والشيل مدبب وصاحبكم نبي وصاحبكم وصاحبهم, وصاحبهم نبي وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب. نعم وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب ومعهم السروء ومعكم الغرور نعم ومعكم الغرور فالان والسيف, والسيف في غمده والنبل في جفيره قبل ان يسيل السيف يسل السيف ويرمى بالسهم نعم فالان والسيف في غمده والنبل في جفيره قبل ان يسل السيف ويرما بالسام فكذبوه والتابوه وقام ثمامة بالأثار فيهم فقال وثمامة نعرف أنه أمير وقال نصار لتجربه. أنا كنت ذهبت إلى العمرة فأخذتني أخذني أسباع محمد وجاءوا بي وهم لا يعرفون وربط ثمامة في سارية من سواري المسجد في المدينة فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما وراءك يا ثمامة فكان فقال الرجل إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تقلب المال أعطي ناكا منه ما جزك وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بحلب ناقة دهو يوميا تقلب ناقة وهو مربوط في المسجد وفي اليوم الثاني جعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراك يا تمامة قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال فصل منه ما تشاء فذهب النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث مرة به وهو مربوط في المسجد ما وراعك يا ثمامة أمير من أمراء بني حنيف قال إن تقتل تقتل دادم وإن تنعم تنعم على شاكر إن قتل أنا عندي ديمة لكم كثيرة ومستحق للقتل وإن أنعمت علي فأنا من من يشكره ويعترف بالمعروف وإن تريد المال اطلب ما شئت لأن الرجل أميز وعنده إمكانيات ففي اليوم الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه بدون قيد أو شر فركب ناقته وجاء لحاير عند المسجد واقتسل ورجع فما كان منه إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال له طيب لك ثلاثة أيام مربوط ليه ليه ما أعلنت إسلام قال لا لو أعلنت إسلام قالوا خوفا من السيف أنا لا هذا. ثم حلفا هل لا يأتي لأهل مكة حبة بر إلا بإذن المصطفى عليه الصلاة والسلام وكانت المكة يعني على ما يأتيها من حبوب من أرض اليمان حتى جاء أهل مكة وارسلوا من يتوسط لدى النبي عليه الصلاة والسلام ليأمر ثمامه بإرسال ما كان يرسل إليهم فهذه التي سنقرأها سنقرأ الآن مقالته وهو رجل ذو عقل ودراية ومعرفة ويبين لنا البول الشاسع والفرق العظيم بين سور القرآن التي ينزل بها جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم وزين ما يدعيه مسيلمة من كلام هو إلى الهراء وإلى الكلام السفه أو كلام البدعة أقرب نعم وقام وامت بن أثاثيهم فقط اسمؤ مني وأدي أمي ترشد مع مني وأطيعوا أمره. تردد. يحصل لكم الرشا؟ نعم. إنه لا يجتمع لا يجتمع نبيان بأمر واحد. أولاً، <تصفيق> الرجل عنده عقل ودراعي ومعرفة وبعد نظر وهو أمير يستحق الإمارة. كاسمع مني تردد. أولاً، لا يمكن نبيين في وقت واحد. هذا محمد نبي. وهذا مسيلم نبي هذا غير غير واقع إطلاق النبي واحد وإنه لا نبي بعد محمد وإن كلام محمد كذا وكلام مسيلم كذا ففكروا بعقولكم وانظروا من يستحق النبوة منهم لا تخدعوا لا يكون أمركم بينكم في شعل وضلال نعم لا يمكن أول, اول نقطة ما يمكن يكون نبيين في وقت واحد نبي في اليمامه ونبي في مكة او نبي في اليمامه ونبي في المدينة هذا ايوه نبي واحد نعم انه لا ينتمي نبيان بامر واحد ان محمدا لا نبي بعده نعم ولا نبي يرسل معه. نعم. ثم ما ثم ما في احد بعده ولا في احد يكون مرافقه هذا اعرفوا بعقولكم لا يحتاج إلى دليل، لا يجتمع نبيان، ولا يمكن أن يكون مع محمد من يأتي بعده، فهو آخر الأنبياء وخاتم الرسل. وأنا جربت تعاملت مع مسيلمة فوجدت الكلام الباطل وكلام الهراء وكلام السفه، وتعاملت مع محمد فوجدت منه ما لا يمكن أن يكون من بشر ما لا يمكن أن يكون من إنسان عادي وإنما يكون من رجل مرسل وهو مربوط في المسجد يقول ما ورعك والرجل معاند ثلاثة أيام ثم ركب ناقته وارتسل في أحد الحيطان عند المسجد النبوي ورجع يشهد الله لا إله إلا الله قالوا له كيف لكثلت أيام لو علاك السيط لماذا؟ قال لا الان اعلن اسلام لو اسلمت قبل ذلك لقيل خوفا من السيف وانا لا اريد ذلك نعم ثم قرر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل يقول التوب يقول غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب التولى لا اله الا هو اليه المصير هل الكلام هل الكلام هذا مثل يا وبر يا وبر يا فدع نقي ما تمثيل وين فرق علي يقارن هذا بذك نعم شديد الاقاب دي التولى لا اله الا هو اليه المصير هذا كلام الله عبد وجل اين هذا بيادفد... يا, يا فدع نطقي كم تنطين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا تمنعين ولا الماء تقدرين ولا الطيع ولا الماء تقدرين ولا الطين تفارقين لنا نصف العرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون نعم والله إنكم لترون هذا ما يخرج من إلا وقد استحق محمد امرا اذكره به خرجت مؤتمرا فاخذتني رسوله في غير اهد ولا ذنب نعم. فعفى عن دمي فاسلمت واذنى لي في الخروج الى بيت الله وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بهذا الامر من بعده خليفته ابو بكر الصديق نعم. وقام بهذا الامر رجل من بعده هو افقهم في انفسهم لا تأخذوا في الله لو متلاه ثم بعث إليكم رجل لا يسمى باسمه ولا باسم أبي إليكم رجل هؤلاء يريدون الشهادة ويريدون الموت في سبيل الله فهو خالد ابن الوليد ابن المغيرة لا يسمى باسمه ولا يسمى باسم أبي وإنما اسمه سيف الله اختار هذا الاسم على الاسم الحقيقي على اسمه واسم ابيه لانه خالد بن الوليد من المغيرة فهذا الرجل جاء مدفاعا عن الحق ومناثرة للدين ومجاهدة في سبيل الله فاختار ان يسمى باسمه او باسم ابيه اختار ان يسمى بسيف الله وحده نعم يقال له سيف الله ما هو سيوف, الله ما هو سيوف, سيوف لله, لله كثيرا كثير. رأي سيوف الصحابة فانظروا في أمركم فآداه القوم, فأداه جميعاً. القوم, جميعاً. فأداه القوم جميعا يعني لم يستجيبوا له أو من آداهم منه ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم